بل في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعبت عنه إنما إلهكم الله الذي لا إله الا هو وسع كل شيء علما كذلك نحص عليك من العبا من أعرض عنه فإنهم يثمن يوم القيامة وكراً صالدين فيه وسابتهم يوم القيامة حملاً يوم ينفق في الصور والرشور المجرمين يوم Shout we to ولا وَلَا به علما مِمَّنْ الوجوه الْوُجُوهُ لِلَّهِ وكذلك آسلنا القرآن العربي ينصرنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحديث لهم ذكرا الله من الذي الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دين الصراط المستقيم صراط ولقد عندنا إلى آدم من قبل فلسيا ولم نجد له عزما فقلنا يا آدم إن هذا عدو من تغير زورك فلا يخرجنكما من الجنة فتشتا إن لك الإِنْقَالَ قَالَ مُرَدُّهُ عَلَى شَجَرَةٍ قُلْ قَالَ يَا أَدَمُ هَلَّذَا طالت بقام الها جميعا بعضكم لبعض عدو فانما ياتي من مني Thank <laughs>